قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تروا لهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار